اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجّل فرجهم يا رب العالمين يا عالم الغيب والشهادة يا من بيدك ملكوت كل شيء يا رب العالمين يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين يا من بيدك القوة والقدرة كَرِيهٌ وَأَخْشَاةٌ وَسِرٌّ وَظَاهِرٌ وَسِرٌّ وَظَاهِرٌ ذَاخِرٌ نَذِيرٌ وَالْأَطْحَانُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَكُنْ الْقَوْلُ الْقَصِيرَ وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا في جيوس الله وشفت نور محفر لها ربقاء وكل أفضل من وكل أفضل من قلحة ودعاء وكل في اليوم يقول لك شمي حديثة شفتنا مرحة حديث يجب الله عليه وسلم من حبيثي حاجشة رضي الله سبحانه وقال بسم الله, وحب الله حبيه ولده حسب من الخطرات حسب من الخطرات قصه الشهيد والخطاء الدين كل ساعة قد وقرأ في نفسنا السابق سمع فوق والحاكم وحار والذائنا الى الصوت المنجمه الساهره ومن الضروره فك هذا الحديث في نفس شروحات قائله بجواز ما راى صحيها لا تستحيه سلام ربها من ذلك الجميله وهي لا تعد الا من حقيقه الليل الاخذ من وانا ترى السلام اقول انذاك سيجعل الانسان اقوى ان يراد من الشيء بل يترجم ما عنده الحكم بالعقل كحل ياكل ما يوافق وراينا بالدور الحسي ما يشيل ولا ان هو يعقل مما من حياته وقد مر يا سائر الذين او اخت من اخواتنا نقول of another رواية عن الاحمر وهو مدر الحلفية لجلبات وهو مدر للحلفين المدر وهو شواك منها على قرض الحك والعمراء والقضاء يعني يا اخوه ما صوموا في حاش لا تاكل على شيء او اذان على الرض يعني صوم ما ذاك ولا ما ذاك والله لا تاكل ما حديد وهذا قرضي فكره من ابن عمر رضي اشتركوا في الواقع الله لما نخرج وعلم نصابه بالمسجر اذا المسجر تشكره لنا المسجر يقول وهو تغطيها من غزي أخذ الشيء منها وعادة الشرخية وما دخل النوم تلوظ أنه مختار عموة الشرخية وعلى حالها وعرضوا بها بكلامها وعادة به الله كبير وحيط الله لها توقف اشترى المثل ويجب أن يشتقل في عمد ما معطى الجواب الغواب الاخر فإذا ما الجواب الاخر فتل لها قصور قديم وعليها شاغ المقاحمة وليها من الشيء واللدائي فإنما يتعامل مع الفتل على أنها عوض الاخر وحق المستقل هل اكتبني ان هذا او شيئا يبدأ فيه مليئة مليئة قوله قوله اكتبني ان هذا يرى اخوالك جيد الوضع الوضع الوضع الوضع اصدقى اصدقى عليك ان خلاف قديم المعتبر موت فلا طريق للرجوع عن هذا الخناق فبدا ان الغاء بالقول المشهور زمنا او زمنا من عند جوالي واخذت بالجواب فظرا عن تاثير واضح لقد قال الشيخ علي الشاه الشيخ علي الشاه هذا بكلام الشيخ الباقي يتوقع الشرخ الاختلاف الشرخ الاختلاف حكوى هذا فداعا جملة من المنصول انه المجيدة او الامة فيما يجب ماذا على طالب العلمي ان يحتفظ ان تعامل محمده مع الخلاش لان رعب الاخرى كما قلوا يريد انغاء لي او الى قيمة مختلفة من قدير فليس امتعفهم يترى من تلقيهم كما تفصل لكم قد تصل عديا للجر قابلا من جنائين تكون تفصل لديل الشهر ويأخذ بالحياتي ويأخذ من مالا بالحياتي فالغلاء تفصل لفع القرورة فالموقزة في شوائل الاخذ منها ولا يطلق معنى الاخذ ولا معنى الاخذ على ذهاب اكثرها فان هذا اخرت الى الحرق الى, إلى الاخذ وانها حقيقة الاخذ ان يبيج ما فضل على ما ذات او ما بقي على ذات خط ينهج واحد يعني لجعلها على وجهها كذلك خطيفة ولم تأخذ الإخوان ما هذا ذات ليك لأدخلها فهو أقرب معنى ليك إلى معنى الحلقة ماذا ليك وضعت للحلقة تقول أنا تهويت شعنيم أنا تهويت أنك أخذت شيئا منه نتيبا وتحسينة للأيها صحيح لكنه أخذت أكبر كله بالماكنة هلين ثلاثة أو بعضها انا حراسه صحيح اذا هذا هو معنى الاخ الذي تتكلم فيه وليس المعنى الاخر هل يظهر بيسريه فهذا اقرب الى الحركه من لماه الى الاخرى هذه نقطه جاي نقطه ولا يقاشر شيئا جفتور عن عليه الثلux حتى شواز بالأخذ منه ولا يقاش جried ويد و ذنين عن عليه الثلux حتى شواز بالأخذ منه او جفت لا يقف عنهم لا يقوم على حدث الاخرين منهم وعليهم من خلاف رايش حلاثات حمامة حلاثات المنسوس وعمل السابق لما تفتنا الهاتف حسيني مصارحة والحمل التلخ. ويا يفتح عمل الخلل ما ليعيش مظلم او يفتح حدود او خلل وساري المسار الثاني هو هاشي ساري العين النذيره صار استراق هذا هذا التكوين الحقيقي تبع حقوق الدوله ان بالبقاء دعنا هذا عقد يا اخي اصبر ماذا الى هذا ان لا نصح اذا حدث من الاقصى غير الاقصى وما بين النصف وما بين الخط ومن ذلك ولهالك عنه الخلاف في قول مستقيم الرأي والقول الجلي فنوع القول الذي يرجى قال رحمه الله تعالى لا ما لم يحضر احديه ونرجو ما لم يحضر احديه كنت امني على حفظ القرآن وحاكسته بثلاث سلمة وكاني امني على حفظ القرآن وحاكسته بثلاث سلمة وقلت اخذني تحت القطاري سأخذت من فرقك وقلت اخذ من تحت القطاري سأخذت من فرقكك هل منه ينافي كونه كثيره او كما نحضرت الشيء العظيم اخضت منه شيء يزيره هل ينفي هذا كونه كثير او عظيم او الجواب لا الجواب لا كما نحضرت فيها جنيه da Horsvering av min verdif mulig please. I'm sorry, are these ones What is سيجرا فهو من حديث يعقوب بن مدركي السختي الخارج مرسل من جاهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت ساعة الوقت والحياه عادا الحلو احد اليوم الخاله فرصه تشاهد وهذا دين ماشينا به ان صور لم نظر الى رجل يا ليت ساعة الوقت والحياه عادا الحلو احد اليوم ولا دعوا هذه خمسة وحديث لابد رأسها من تحديث مرحبا لكن ماذا ترى؟ تلك الناس الطويلة فيحصل ان اسمح منكم ولو قريبا فمن له تحديث على هذه الحديث الخمسة؟ قول ماذا ترى؟ لحيث لترى هذه الحديث مدرسخ بجملة هاته من دلابة هذا الجمال الاخره بالعوى عشر قدر لاتها مستريس الكبابين والميروتين وأولا اذا يتغب حديثه بالشراع والمسترح التريح ماذا تقول ان شاء الله قلت كله سوف اشترى يعني لو اخذنا منها جوازا لا يكون صح طيب هل في على يعني انه ضغط وقتا اغلق وقسمه ضعي الشيء مرد يعني انه قلت هذا مرد مرد انه لاته صريحة انه لاته صريحة وان انا بنسوي حدودها يحلمين لثلاث نصفين لانه ماشي اضحيات اقول ولانه ماشي شعر فلانه في ايزاله صريحة على الاشتراك يا رب لو ترى هذا الشيء ايها العزيز لكانت لك ششوك لميرا قوتها وقسمت عيالها في الخص لا تستحي يا رب لا تظلمني يا رب الشواهد ليستاعات يا يدعوا الناس دعوا لراح وراح لا لنذكر الترديد و احتراماتني و رواه الدكتور احمد الخليل العدائي فخرنا الى يوسف و راجونا بالقول ذكر معروف بالعداله خذا بالعداله ليك في ترجعه تزيد المعصى على الراعي يا حاله سنه القرض لما جيدا كذاب يقول شارع كفر الشيخ ده شارع كفر الشيخ غير كويس طور منالها كفر الشيخ شارع كفر الشيخ يعني ده بيت استعمل الكذاب والله تنحرق أقول عن ماذا نقول هذه هي جزوية إنه ضعفا على ضعف ويحدث تنتقل خلت خلت أما خلت الجاه وهو الأوقات just every way up you guys are going to try you guys are going to be back at that قال حلابا سولى احدكم نفسه فقد هذا لما ترى شاحره وليته غير ماذا تمسيغي ولا ذلك إذا أجلتنا ما ينخل سميها فألقم عليها وخبرت أرد لديهم طريق مجيزة وليس طريحة مجيزة نبت كان ما اروع الصحابة بإطبار العظم في جواز العظيم لا تحقيق محش التحقيق الثالث قلوا في اراضي الخلاف قريبة قولها ماذا شعثة توقف بها الغياء لحظة لو اعترضها على جواز الاخر تكون لحظة ماذا لحظة ماذا لحظة شعثة ونافرة بحلها. لا تقلل بحراء لا تقلقنا المسجد بشراء لا تقلقنا المسجد بشراء إن شاء الله أمين متعفقين المسجدين وموصلين للتحراء فهو موصلين مطلق في ترزيل مباد فاليش يحتمل معنى لدي تفسير مالا من... نفسه ابن عباد حول النكاح المراضي وتفسير مخلوش ثلاثة تصمت لتبقى الشيء من جديد سيشهد حتى اقول لنا فقدر مثل عند كده من الذين اتقرض في جانب المثال اتقرض في جانبه المحافظة للجحية وحبه الله والحصة التقليده وتعييزه والمحافظة والدماع صحيح فهم يعني الآن بمحديثا اخذ ذيبها عرضها تنميقها وهم جديد منها حتى تطاع قلوبنا احدى لذهاب شعرة منها اذا ايه مستطعها او اذا حدث بيها بيدي واما تجوعا او تغييزا تهييزا ومحبةا اتماعا شكرا فترى اذا ابن هذا الاغر حدثنا حدثنا حدثنا ومع الواقع ملحاق بحجر وضعه موقع الكلام في حفظ المليوك لأنه يبيع عموقة الاحتجاج وعلى عالم الغير يمكن اميري ان يدفع بجهد من الحمار وان هو كان الشيء في الاسم او وهو المعذاء التوجيناه المؤول في طاره هذه الصاله ولكن جيريه متكرره وانا اعتقد ان باذن الذي اعلى ولخلاف هذه المبادئ لا كل طاره هل انتهينا من مقامنا ها لذا نور وبلاد الجنائز وكأنه قد يبالا بنبيه بسيطة بسيطة ويجب الشر ولكن الأرض مطيئ للا براءة على الضرب معنى مهده إلا على ما هذا إلا على بل كانت لا أهده طويلة تديد حديث ما حminute ما الحال بالفعل ضم القاضية لنبي يأتناس مكانبي و نتعvo الأمر اذهبנز الجنب كل الحجري صحا Fragen فجعل وخشاقي يحلق هذا الذي؟ لا هذا التمر كل او تلسевид محدود مجلاد を انا او انا اخلاف و fairly انا في AUGS الناحظ انا واعثم علي الاسم القوارة تزوجب كلها تضيط بالقبرة والمسلك صحة كنت ولا يدونك عندما هو برد وراء بحديث جديد تليم تسمي شاهد صحة جيما يدونك حرام الأكبر آمان من هذه سجودة جائعة انتو ما ؟ عورك من النحو انه كان شديد من هذا انتهى و انتهى فلا يكون اخذ منه انه اخذ منه ولا رساء الوضع بالحاية ومع الله خارجين وحالي شخصين ومع ذلك بالنائب ومعصير من غير قد ما اخرجتها بالشيئتان كان غير يقضل على نحياه ثم يقضل فضل على تقضيه <تصفيق> والاغر فيه معا andientoine were old者 who came back were old者 who you're <laughs> listening عند التشوم تذكرت ذلك يا ابن الاخي الاخذ من الشارع ايام نحله هذا طريق قرات عن فجاه لا حول ولا قوه الا بالله بدايه اولاده الاكثر فتاكه رواهنا عبد الله بن ابي يسر من راوي شخص ما في الاصل بناء على ذلك ان نصل لكن نقول صور العدد القطع و هذا هو الولي هو من جاء كل لو كان شيئا فخا حضور يعني من جوانبها وينقص الورا تسمى ايضا حساب الحكم التغيير قل وكذلك لديها قيمه في ضعها لكننا المستمر بان حاول ان ساعد يلحقونا هذا يا غاتي هذا ال لا نقوم لماذا يقوم بيه وكأن المعنى بإعشاء لا يتحقق إلا بماذا يتبجيها على حالها حتى يتعرض الله ليقصر شعبه الذي في قال يقول وعليه الخوف يجيء لا يغفر ونفر ما هو اولى بهم والنبي اولى بمرتد في الاحلاء والامر ونحن لاما شغلها بطبك المحيادة حالية هي مدامة احدى و اكسر اه اول هي تلمتالة فوق الاشكالات من اثنى قول للتبيل سرطلا ولمديل مقالفة ها لديك افتل الشيخ اللي هل هذا أفضل مقالفة سيدة شرسة رفضة الله فهنا وانا شرسة رفضة الله ولا قولة الله اوه اوه اوه لا يفتل اوه اوه اوه نعم نعم نعم هذا القبر يا قبر الجسم لن ترفق بالله ولا عليهم ولا تنوي حاجة بانتهابه جاهر القول جزاك الله خيرا الحر والهاله على الغارب من الخمم وعلى عاد of Jesus. <laughs> يا رحيم Thank you. مشروحية في مشروحية وجوان وليس في اشتاء وماذا قول منك تابعا لذلك حقا والله بحقا والأكبر الكريم لذلك لذلك امره امره بالإعطاء على رفع جوان بالأخذينه لكي انه مقلب كتباه خاننا لا يربي اخذ لا تطار يغلل في حياة والله شردنا من عاقه وقسم للعاقه لأنها ترى تزيد على جديد على الخطرات واضحة لا أحد إلها السليم الثاني قاموا ويمتلك أخذ منها لقوضي حتى إلطراط والسلام أخرى وأرشوا وأرشوا وأرشوا وأرشوا وهذه كل أمعاني في اللغة في أمان التكتير والتمتير وتركوا على حالها تبني جوابها و يسلمك و يسلمك بان التوفيق هو الطريق الوحيد للنجاح كله الفاضل والاصلح لا شعر ذلك يعني معنى او هذا لا ينافي مشروعيه الاخلاق وإلا من خلاف في الاخذين يعني في الخبال الله تضاير منه هذا اخذ في الاخذين كانت وقد في صباحنا نحسان لا يناه في الأخذة. سنكون أفضل النادي للجليل وأعمل جاتبه للأفضل والعمل لذلك ما تجدوا في أفضل النادي أن لا أفضل عن المخالف من أن تفضل الله أنا هنا أريد أن أفضل ما تجد المخالفة يؤمن السجران إذا وفاد فعلاها شغلها ما تجنب ذات السلام وعمل السلام كما قاد في تعديد الوشيون وعقيقة بالسرب أسلم وعقيقة بالخلص الأعلى وهذه سربة لو كانوا أحدون يعني كانوا هم أعلم من مذاهر وكانوا هم أعقل وأحكم من مذاهر وهذه السرب أسلم يعني ذي سربة في حقيقة لما تقول فلان ذا ايه يا عمر بطايدة هذه سربة عرض الناس واضح خلوا لك ان السنه دول طيبين ومش فاهمين حاجه ماشيين واضح فالتمنى الثلاث المعرفة من نفس معنى الإعفاء والإخار والإخار واضح والله يفتدت الحين حتى بمعنى لغة لأن الثلاث أحدث النفس بجيء باللغة أين؟ واضح هذا رابعا والتقام الثلاث هذه الحديثة فكره الإعفاء فقد جاء رائ الولي قوالا فلت من يدهن نقولا في ضاق اذن اخو لان الابغ من هذا الحي جدا للقد في حيل وفي وما كان بتحسين الهيئة حين الثالث وما كان لما, لما سبب منها والحضر والمطلق العزات الجنهي الويل الجليل الثالث إلى الله قد تحدي النبي صلى الله عليه الصلاة والله أخذ بله أو شوة الأفضل ولو كان عشر وعا لما فات ذلك يأخذ عنه ولو في رواية حيث إذا قالوا في نبيلا يشوط من الارض احسب هنا نرجع الارض والارض للأرض للأرض الارض من الشعور البدل ولا الارض احسب الاخر موقع الارض الارض خلاصة مش محتاجنا نطر لكي يأخذ صحيح كل الشوارع الاولى وما يعتبر بالارض وهو الأقض من لم يحصل لم يحصل الى رقض في مشروعية الأقض في السرشاق للأقض ثانيا تطروب الاخر انده كان جاريا على عرض احتاج في الانه لا سمع احتاج في الارض في الارض لا يوجد شيئا النبي عليه الصلاة والسلام ينص على المدوق الماء من الماء الفرق او الماء الارض الماء الارض الماء الارض يجيب ايه يجيب اتحامل الارض لاسمائنا هوي و ما احكى لك ما احكى ما احكى للاحياء لك ما تمنو ما, ما, ما, ما دي العيخه ولا هاكر قلت لي عن عند العصر سوف ولا تنسى بان النبي صلى الله عليه وسلم لا تروج للشروحيه في اخر وإلى ما أجل إعتاقه بالأجل في معنى الأخر وأمره بطهر اتباع الحديد الأرض وإقرار الصحابة على الأرض فهذا كما يحصل حقا بشوان احضيرها سالك ويمكن ان يستعنف فيها ببعض النصوص وإن كانت تتخل مما قال تحديث منها جارب المرتبط وهذا ربكات المرتب وفين هو المصرحية للأخذين smoke لا شخص ان يقوم الخلاف على ترجحه اخر فلا برسح الجواد العقدة وها الخلاف العوي في الجادة الاخر الثالث وخروج مستحق وخروج للخلاف مستحق ولكنها في ولكن المساعد العربة يبقى الفرق الاول في المساله ايه؟ ها؟ مساله حول. طب يا يعني واللي صار جوا الثوران اقوى في معنى ان كان حاله ان هي تكون ارضيه داخليه ان هو يبقى في حاجه كويس. طيب السلام عليكم ورحمه هذا قد يسبب ضغط قوي كذا مما خطر في خيالي لو وقع فكان كهذا الى ذلك نريد ان نزيد من حداثه اخرى صحيح طيب يا حاج ما الى الراجل صحيح فرشه ذكر عركه في اذنها و die das وقلبوا عدلا يرحب الله خطوة القول <تسجيل> بعد بجيء شراء يسالك شراء تتعامل الله فهد الله وشي ما يرحبه والله تحلق بما يرحبه شراء من وعدك شراء الذي يمسك به جميل كان بان عندما قال فيها عن الكتابه ثابت هذا خير في شوارعنا منها وهو الاخذ بها لان من الجهة تجد كميه المحنة اللغة المحنة من احتراحة والصباحة من جهة الاخرار وبهذا الزلد وشك ما مشكة بتطبيق العربي بطار المتصيدة لتتحابل في المباجئة اوتي لنا للمنى الجديد ودعا لتاها رب والماغمات وحفظه بجنبه الله وحفظه طاقتنا حضا بصور الحديث العشر ستطورا ويقصدنا بخير ولدى الرهاية الرجيد هذا الحديث يحفظ بصور حضا إن شاء طبعه من الصباح طائر لا سيطاره على كل شيء دابا ديجا يعني تشبارك شيء هو أن يطور تحفظ الجسم على قدير من قبيل الأوض الشخص علينا القبيلان ليس يقطع منه يعني أنه شر أو الأعب قبل أن تبتحم علينا سر وما يعني إليكم والله تعالى ان المصحفات اتقى البدء الذي سبع الرحمن مع شخص امره تحيه نقول يا اخي عشان الوقت ده في مشكله في حاجه صحيحه انا عايز اقول لك حاله ولكن يا حضرتك الاتيتاح Thank you.